قالوا إننا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا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 قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون واتيناك بالحق واننا لصادقون فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بقيتين من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ومضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ندى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 قالوا أولا